بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنور من آياتنا. 119. وكان عبدا شكورا وقضينا إلى بني 129. لتفسدن في الأرض مرتين 117. وإن أسأتم فلها فإذا جاء 119. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عذنا. 119. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن ويبشر Zumna. <laughs> من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 111. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها 112. وكم اذنكم ان تتركوا فيها فحق عليها 119. من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصير Amen. احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما Some ولما يغفر لنا من لمن يشاء ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وسا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 افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناسا انكم لتقولون ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا of 111. إنه كان حليما غفورا Want bon uh -huh. حديداً أو خلقاً تستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن In de afgelopen in De وَكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّا شَيْءٍ يُرْحَمُكُمْ أَوْ إِنَّا شَيْءٍ يُعْذِبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا 129. أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على واتينا داود زهورا قل ادعوا الذي نزعنتم من دونه فلا يملكون كشف الضلال 119. عنكم تضر عنكم ولا تحويلا Why oh. call oh. 129. وإذا مسكوا 119. وكان الإنسان كفور ور فيرسل عليكم صفاً من الريح فيغرقكم بما, كفرت بما كفرتم فيغرقكم بما كنتم ثم لا 111. <تجدوا> لكم علينا به تبير 112. ولقد كرمنا بني ادم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندع كل أناس 129. بإمام ذهب من كان في هذه أما فهو في الآخرة أما وأضل سبيلا 111. وإن كادوا ليفتنونك عن الله 121. لتفتري علينا غيره غَيْرَهُ لاتخذوك قليلا 122. <تصفيق> ولولا لفضيله الدكتور محمد 129 مَنْ من قد أوسلنا قبلك من رسلنا ولا إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ومن وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق, وأخرجني مخرج صدق in ...voor wie... ومن يضلل منهم Deze afspraak is فأراد أن يستفز زوم من الأرض فأغرقنه وما فإذا جاء 118. ونذيرا ونذيرا وقرآنا the